بسم الله الرحمن الرحيم خبت يدا أبيلة ممتة ما أغدى عنه وما كسب سيصلى نارا لا ترهد من رأته حمالك الحطب في جيدها حم